ഫലസിക്ക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 قابلك والى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور انَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ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 إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد إِذَا شَاءَ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيد وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ أُخْرَى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 وإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ഹുസ്മ്യ ഉഷ ഉമ അഭിമുസ്മ്യബോർ ഇൻ അൽത്തല്ല നദീർ ഇwelt Michael我覺得 sa beginning of the world oween阿ALLY റ net repay ni一onday Vamos al hating and republican vega yok Ash well deoze k wasn't always the best song that the blood of the Brazilianites هُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي احل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقت ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارايتم شركاء اكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا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 إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَرَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِي يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى